الفصل الأول في الغزل وشكوى الغرام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكري جيران بذي سلامي مزجت عن جرام مخلات بدمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق فلق يقول له بي و الضالبرد في الظلماء من إضامي قول يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قل تكفو فاهمة وما لقلبك إن قل تستفق يا هيمي قول يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيحساب الصبب أن الحب منكذيم ما بين منساجم منه ومطارم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى تورق دمعا على طلال ولا أريق تالي ذكر البان والعالم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول التمع وسطان مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبراتين وضانا مثل البهار على خديك والعالمين مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل ليبي نعم سراطيف من اهوا فا والحب يعطر ظله الذاتي بالالام اولى يصال وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لئيمي في الهوى والعذري معذرات مني إليك ولو انصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدتك حالي لا سر بمستثير عن الوشاة ولا دائم منحسيم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محضطان مصحى لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي مولا يا صلي وسلم دائم دائماً ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن اتهمت نصيح الشيب في عذال والشيب ابعد في نصح عني التهم مولا يا وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم